اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار